تین دونوں سواد نئی من کم قوما تجهلون فلما جنم استقوا بلا اوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب اليم تدمر كل شيء بأمر ربها فاصبحوا لا يرى الا مساكنهم كذلك كان جثي 129. ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدا فما رنا عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون 119. فما أغنى عنهم سمعهم ولا بصارهم ولا أفدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق مَا ما كانوا به يستهزئون 110. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى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 119. فلما حضروا قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذدين 110. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يُؤَفِّنْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِنْ عَذَابٍ أليم.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 الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر, بقادر على أن يحيي الموتاه بلى إنه على كل شيء قدير 112. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون 118. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة مرة فهل يهلك إلا القوم الفاسقون بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا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 119. وذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب فَإِنْ كَانَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ وَبَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ وَيُدْخِلُوهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لهم